لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي ا خجيم يحذر للعلوم م ن ن أن ن ا ف ق و ت ز ي ه م س ر ة ت ن ب ه ب م ا ل ا س ل ا م ت ه ز م موسوعه ت س ن لا ت ت النابلسي للعلوم الاسلاميه م ع ذ م ن قبلهم ق ب ل خ و م و خ ط ه م ك ا ل ن ا ب أ ع م ا ل ه م ف ي ا للعلوم د ن ي ا ا و آ خ الاسلاميه خ ر و ن أ م يبتهم نبه 「今夜は何で あ<音楽>